Wa ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursaleen. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala alikulli wa s-sahabati wa alqarabati wa at-tabi'in. وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أروح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 دالين. أمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر مفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من رب بِهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ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 وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَقُودُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 Allah على كل شيء قدير. Aman al Rasul بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كلن آمن بالله. لاهي وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانا كربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين إرحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الوافلون اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك شمس الضحا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدال كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صلي أفضل صالات على أسعاد مخلوقاتك بار الدجا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم